أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أه الله خير أم ما يشركون أم من خلق السماوات والأرض لكم من السماء ماء فأنبتنا به, ذات بهجة فأنبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعجبون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسير وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثر لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء مع اللَّهِ قَرِيبًا مَّا تَذَكَّرُ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ مع الله تعالى الله عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَةُ مَنْ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْسُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَا كُوْ بُرْهَانَكُمْ إِنْ كنتم صَادِقِينَ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعون أيان يبعثون بل الدارة علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا لا مخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا سقير الأولين قل سيروا في أرضك أرض كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكون في ضيق مما يفكون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم خادقين قل عسى أن يكون رجب لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لدو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكون وإن ربك ليعلم ما تكن بِإِلَافِ كِتَابٍ مُبِينٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إسْرَائِلَ أَسْتَرَ الَّذِينَ كِيِّهِ وَإِنَّهُ لَهُ لَهُ وَرَحْمَةٌ للمؤمنين. إِنَّ رَبَكَ يَقُضي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَسَّلْ عَلَى اللَّهِ النَّذَعَ إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبلين وما أنت بهذه الميع ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وَإِذَا وَطَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْبِطُ كَلِمُونَ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُؤْفِنُونَ وَيَوْمَ نَحْتُرُ مِنْ كُلِّ أُمْمَةٍ فَوْجَمْ مِنْ مَنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُزَعُونَ حتى إذا جاءوا قال أكذبتم في ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينصقون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 ويوم ينفق بالصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين وترى الجبال تحت بها وهي تمر مر والسحاب صنع الله الذي أسقن كل شيء جنه خبير بما تفعلون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 لبت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء.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 بسم الله الرحمن الرحيم قاسمين تلك آيات الكتاب المبين نَذْلُ عَلَيْكَ مِنَّا الْمُوسَى وَفِرْعَوْنُ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أبناء ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الواردين.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 فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحسنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عينيه ولك لا تقتلوا عتى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فعاد من موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن وضطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون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 فاستغاته الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكته موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضيل مبين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 فخرج منها طائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجهت في طاء مدين قال عسى ربي أن يهتيني سواء السبيل ولما ورد ما فمجيئا وجد عليه امه من الناس يسقون ووجد من دونه امراتيه ذو زال قال ما خطبكما قال تالا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير فتقى لهما ثم تولى إلى الضل فقال ربني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على السحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما زقيت لنا فلما جاه وقص عليه القصف قال لا تقف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبد استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أليد أن أنكح فإحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أضممت عشرا فمن عندك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 فلما قضى موسى الأجل وتار بأهله آنة من جالب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخذر لعلي آتلكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في المقاتل مبارسة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رأى تهتزك أنها جان ولا مذبرا ولم يعطب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جَيْبِكَ تخرج بيضاء من غير سوء وضم إليك جناحك من الرحب فذلك برهانان من ربك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 قال سنشد عبدك لأخيك ونجعلنكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مسترى قالوا ما هذا إلا سحر و وما سمعنا بهذا في ابائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدان إنه لا يكلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقذ لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا, صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه من الكاذبين واستبره وجنوده في أرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم ائمه يدعون الى النار ويوم القيامه لا ينصرون واتبعناهم في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه هم من المطروحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أَهْلَكْنَا القرون الأولى بصائر للناس وهدى وَرَحْمَةً لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الْأَمْرَ وما كنت من الشاهدين ولكننا أَنْشَأْنَا قرونا فتطاول عَلَيْهِمُ العمر وما كنت تعويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إلا دينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون